من الناس وفالي الافيام خاناني من الناس وقت الشده وقت الضيج واسوني ومن الناس ما ظنيت بعد الوصل ينسوني من الناس مثل العدو تالي العمور حسبوني هجرني خلي وما وفع لي الدين ونلتشنت الأخ وأضم بالعيب ترك إيدي وأنا يا قلبى الصاب ب هجره قلبى بكس جرحى ومن الناس وفالي ولا فيا هم خانى وقت الشدة وقت الضيق واسوني ومن الناس ما ظنيت بعد الوصل ينسون العدو تاع العمر هجرني خالي ما وفالي الدار وانا التلت الاخو وضم بالعين ترك ايدي وانا المدات الى ايدات اصعب بهجر قلبي بكس جرحات ومن الناس اشنا سنين was ibn wa yas galb lo roh yebghaha atiyana ho sa'ada والفرح ويا محبتنا تضل لو صعب القى يا ناسيني ابد يا ناسيني ابد يا ناسيني ابد ما لحظت بنساء